موقع رياض القرآن يقدم يقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن صراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحي أو وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنَ الْمَرْنَعِ مَا قُلْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَنْ يَمْعَنَ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ شَاءَ نَهْدِي بِهِ من نشاء من وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا الله اللَّهِ نَصِيرٌ